خاين فديك منيتك وتحيره كبيره ام البنين اعتقد كل حاجه تبغيها ام البنين اعتقد كل حاجه تقضيها. لو خاين فديك يايتك وتحيره بيها حيرت بيها امي البني نهت كل لو خالفك لو خالفك هلابيك الله لو خالفك لو خالفك دينك وتحيرك البنين اعتقد كل حاجه تقضي لو خالفت نيتي وتحيرت بيها امي البنين اعتقد يلا سمعني سمعني لو خالفت نيتك الله هلا امي البنين اعتقد عندك حاجه لا لا الخاله فد الخاله الله كرمها ربي العلى هالمنزل الطاغى كرمها ربي العلى هالمنزل الطاغى كل مشكله والعله تشبيها تنيلك المشكله والعله <تصفيق> لو خالفت لو خالفت <تصفيق> وينك شباب البيني أحكي, احكي لو خالفت, لو خالفت جاوب جاوب خلنا سمعك يا ام البني يا اهل البلاد الغريب للشاعر السيد عبد الخالق كرمها ربي العلى حل منزلا تعال بارك الله فيك ما يجوع ايدك, ايدك ايدك رفع علي ما يجوع بارك الله فيك كرمها ربي العلى حل منزلا تعال ام القمر ويل قمر وفاه دربا الله من تنهي لك المشكلة والعلة تشبيها تنهي لك المشكلة لو خالفت لو خالفت دانيتك و تحاين شباب سقطك سقطك لو خالفت لو خالفت دانيتك فدو اروح لك هلا يا ابو البني يا بنت حاجه الغير اي عايله تبقى اربعه ضحت لابو الاكبر عايله واناك النمو اربعه عدها بعد اكثر في من النمو اربعه بعد بعد من النمو اربعه فدوال ابن فاطمه لو شاعر نيجه فدوال من ف فقد لو خالفني وتحيا ريت لي صيح حاجه تقضي لو خالفني وانا كندا شباب احكي حبيبي اه <تصفيق> <مع> <تصفيق> <مع> <مع> امو البني كانت <تصفيق> <أي> الحاله دي اي عا اللي تبقى اربعه عيك ايدك ايدك عيل دب اربعه ضحت له مول بهم قمر حل لذي على والدار بهم قمر حل لذي على والدار تتمنى مو عدها بعد اكثر تصيح تتمنى بعد بعد اعلى تكما النمو طلعت تحتها بعدك لو عالم يجيها فدوه لمن فاتنا لو صح لو, لو خالف لو خالف الشباب كل حاجه نظرى لخالف الدين يا سيدة ومولاة نظرى المجلس <تصفيق> رم البنين اعكد بالتضحيه العظمه قطعت دار السيل <تصفيق> بالشط بالتضحيه العظمه اصبح ابنها هو هي, <تصفيق> أصبح ابن هي اصبحت امي اصبح أرواح مثل الصبر والحكمة أم الوفاة بالدمع لازم نوا فيها أم الوفا بالدمع لازم نوا لو خالفت لو خالفت دينية البنين ما شاء الله مأجور مأجور حبيبي لو امو القمر حاضرة كلمة اعتمد حضرة امو القمر حاضرة كلمة اعتمد حضرة وتسجل واللي ضرب صدر وتسجل اللي بيشا واناك وتسجل عادك عندك حاجه لولا أم البنين أم البنين <سؤال> ماشاء الله هلأ هلأ هلأ لو خالفت <سؤال> شباب شباب <سؤال> <سؤال> أم البنين أم البنين أم البنين أم البنين أم القمر حاضرة <تصفيق> كل مأتمة ما حضرة مارك الله بي مأجور مأجور أم القمر حاضرة كل ما اتمت حضرة وتسجل اللي بيشة واللي ضرر صدرة وتسجل اللي بيشة وتسجل اللي ضرر صدرة أعلى اللي بيشة وتنادي كل وعدناك اللي الحزن اي اللي الدمع واني اللي واشيق اللي الدمع واني اللي وا لو البني ام البني ما الله اجرك على الحجه على الحجه يا الدين بارك الله بيك نشمي حسيني امي إيه إيه إيه تركت قمرها اجت امي دمعه تركت قمرها Otshaadilii bisha wal yymshi wal yishaf Otshaadili bisha wal yimshi wal yishaf Mere teqabbl naharar, mere teqabbl naharar, mere teqabbl naharar, mere حتمان تلاقيها بين السبت والدومر حتمان تلاقيها لو خالفت لو خالفت بينك الله بيني بيني لو خالفت شباب ما شاء الله ما شاء الله احكي احكي ام اي تركت قبره اجت ام القمر للض تركت قبره اجت ام القمر للض تركت قبره اجت <SY Base> ام القمر الطف وتشاهد اللي نجح واليمشي واليزحب مرة تقبل نحر مرة تقبل جاد بين الشبط والقمر حتمن تلاقيها بين الشبط والقمر حتمن تلاقيها الع... لو خالفت لو خالفت ان ام البنين بجور معجور بحاله والله له ام البنين بجور معجور بحاله الغير اي ما لا بي يا مرحبا ويا يا مرحبا يا مرحبا ويا يا مرحبا ما الله وتنادي يمتل وعد يل تطلب وتنادي يمتل وعد يل تطلب الدارة من توصل الكربلة تسمع بالعجيمة من توصل الكربلة تسمع لو خالفت دينيتك سؤتك سؤتك لا تبخل على الكريمة عمر المدينة في عادة القيام إيه لخالفت بيلي تكت حيارت بيها عمر المدينة في عادة القيام إيه مفارقة كربلة مدمع حي تجارة ظهر حملا <مع> ما فارقت كربله مدمع حيك جاره يا مرحبا ويا اهلك لك جواز يا مرحبا ويا اهلك لك جواز قاعد يا مرحبا ويا اهلك لك جواز وتنادي امتى الوعد يا تطلب بالدار وتنادي امتل وعد تطلب بالدار اي من تصل تسمع بواكيها من تصل الكرمه ما شاء الله هلا هلا بالشباب قالفه قالفه لقضاء الحوائج يا أرحم الراحمين بمقام سيدتنا ومولاتنا أم البني وشفاء المرضى ولتعجيل في فرج مرانا صاحب العصر والزمان ثلاث مرات ارفعوا صوتكم والصلاة على محمد